ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنَ الْمُكَذِّبِينَ قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبوا، ويدرؤون بالحسنات استجأت، ومن ما رزقناهم يوفقون.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 اننك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نخطف من اضننا أو لم نمكّل لهم حرا من آمن تجب إليه ثمار كل شيء رزق من لدنا رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وما كان ربك مهلك القراء حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القراء إلا وأهلها واقلمون